بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن على سبيله ونهجه الى يوم الدين أما بعد ما زال المصنف رحمه الله يذكر الصور التي تتعلق بالقتل بالشربيه ومنها هذه الصورة وهي أن يحبث القاتل المقتول ويملعه من الطعام والشراب وتنضي مدة يموت الإنسان فيها غالبا وهذه الصورة لا شك أنها تفضي إلى القتل في غالب الأحوال والذي عليه المخطقون من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يحكم بمدة معينة تحدد بحيث هو قال إذا حبث فوق ثلاثة أيام او أربعة أيام يحكم بكونه قتل علم إنما ينظر إلى حال الشخص والمدة التي حبث فيها وطبيعة الحبث وهو الأصل في هذا أن الطعام والشراب يرتفق بهم البدن ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدون طعام وشراب ولكن إذا وقع منع المنع للمقتول من الطعام والشراب يفصل العلماء في الجهد كونه يبتا لا يموت فيها الإنسان غالبا فلو حدث عنه الطعام والشراب يوما واحدا ثم مات فإننا يغلب على ظننا أن موته ليس بسبب حدث الطعام والشراب والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام والصيام لا يقتل الإنسان ولو كان يقتل الإنسان لما شرعه الله عز وجل ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أنه لو حدثه مدة يوم ثم مات ومن علمه الطعام والشراب يوما فمات الغالب أنه مات بسبب آخر لا بسبب حفظ الطعام والشراب ومن هنا اشترط أهل العلم رحمهم الله أن يكون منح الطعام والشراب مدة مؤثرة ويرجع للأطباء والحكماء القول في هذا لأنهم هم أهل النظر وأهل الخضرة في أحوال الأشخاص إذن هذه الصورة يشترض فيها أول شيء أن يكون هناك حدث بمعنى أن يمنع فلما قال المصنف أن يحدث دل على أنه لو كان بيد المقتول أن يأكل ويشرب وانتنع المقتول من الأكل والسرب كان قاتل لنفسه وعلى هذا فلو أضرب عن الطعام فإن إضراض المسطول عن, عن الطعام حتى يموت يعتبر من الانتحار وهو قاتل لنفسه فإذا كان بإمكانه أن يأكل وبإمكانه أن يشرب وامتنع من الأكل وامتنع من الشرب فإنه يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله كذلك لو حبثه ومنعه يشترض في هذا الحبث والمنح أن يكون مؤثرا ذكر العلماء من صوره في القديم تطيين البيت والعياذ بالله كان البعض إذا أراد أن يقتل الشخص يدخلوه في بيت ويطيين عليه البيت بمعنى مثل موجود الآن السلينت يجعل الطيل في منافذ البيت بحيث يتعذر على من بداخله الخروض هذا التطيين يحقق سر اعتبره العلماء في الحفس عن الطعام الشراب وهو ألا يتمكن المحبوس من الاستغاثة وأن لا يتبكن من طلب النجدة بالغير فإذا أمكنه أن يستنجل وأن يستغيث بعد الله عز وجل بالغير ولم يفعل وقصر في هذا حتى مات فإنه لا يعتبر قتل عندي من كل وجه ولا يجب القصاص وهذا مدمي على ما تقدم معنا أنه متى ما أمكن المقتول أن يرفع الظر عن نفسه وقفّر في ذلك فإنه لا يخفن بقتل العمل ولا يخفن بالقصاص لأنه هو الذي قفّر في شذ نفسه والدفاع عنها إذن لابده أن يكون الحرس على وجه لا يتأتى معه استخافته مثل ما هو موجود الآن في جمال يدخل وفي غرفة ويغلق عليه ثم يكمّن فمه, فمه أو يربطه يربط يديه حتى لو كان أمامه طعام الشراب لا يستطيع أن يأكل لحيث يتعذر عليه أن يدن من الطعام ويأكل منه المهم أن يتحقق مانع وحائل من الوصول إلى الطعام الشراب الشرط الثاني أن تنضي مدة مؤثرة إذا نضت المدة المؤثرة التي يموت فيها الإنسان إذا حبث عن الطعام والشراب خطم بالقصاص ووجوب القضب أما لو لم تمد المدة مثل ما ذكرنا يكون يوما فشده اتفاق على أنه لما ضي يوم أنه ليس بقتل لأن الله شرع الشرم كما ذكر وهذا لا يموت الإنسان فيه انظر إلى دقة الإنسان قال غالبا وهذا مذنب عن القاعدة المعروفة الحكم للغالب والنادر لا حكم له. فنحن نربط الأحكام السرعية بالغالب فغالب الحال أنه لو مضت ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك أنه يموت الإنسان فهو غالب لكن بعض العلماء يشكف في هذا ويقول إنه لا يرحد في هذا حد وإنما ينظر في كل قضية بعينها وبحسدها وهذا لا شك أنه أدق وأولى ويكل القاضي وأهل النظر والفضرة القول في هذا بقي السؤال لو منع عنه الشراب ولم يمنع عنه الطعام او منع عنه الطعام ولم يمنع عنه الشراب فهل هو قتل في خلاف بين الولماء رحمه الله بعد أهل العلم طبعا يقول إذا منع عنه الشراب مدة مؤثرة أنه قتل عنه وهذا هو صحيح فإن الله تعالى يقول وَجَعَلْنَا من الماء كل شيء حِيْءٍ فدل على أن الماء يؤثر ومن حجس الماء عن المسجون او الممنوع أنه مؤثر وأنه لو مات من هذا المنء والحج أنه يعتبر قتل عن ذنب على صح قوله العلماء كما ذكرنا لو منع منه الشراء الطعام ولم يمنعه من الشراب فقال بعض العلماء أنه ليس في قتل لأن الماء قد يرتفق به البدم واستدلوا على ذلك بقصة أبي ذر رضي الله عنه فإنه مكث أربعين يوما يغتدي دماء زنزم فإنه مكث أربعين يوم وهو مستفر مختف تحت ستار كعدة ويشرب من زنزم ومع ذلك لن يهلك ولم يمس فقالوا إذا منع منه الطعام ولم يمنع منه الشراب إذا منعه من الطعام ولم يمنع من الشراب ليس بقطعا بدليل أنه أبا در الله عن عاش وهذا نحن نظر وذلك أن أبا در رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها طعام طعم وشفاء الشقم وهذا خاص والخاص لا يقضى عموما يعني لا يثبت حكمه على سبيل عمو فهذه خاصية في زنفن فإن النبي الصنو قال إنها طعام طعم وشفاء الشقم فإذا كان الطعام مقنعا ومنعا من الطعام ومنع من الشئ من الطعام وفكري زمزم وبقي يرتدي بزنزن فهذا خاص ليس بيعان يشمل كلما ولذلك ضعف بعض العلماء القول باستدلاله بهذا الحديث من هذا الوجه وعلى كل حال فالمنع من الطعام والمنع من الشراب متى ما كان على صورة مؤثره فإنه يوجد القصاص والقودة إذا أذهق النفس من أهل العلم رحمه الله من قيد طبعا طبيعة المنع أنه لا يشترك فيها الرضاق يعني لو منع في داخل البيت وفي جمالنا داخل الشقة او داخل غرفة من الغرف وأغلقت عليه فإن هذا يعتبر كافا في الحكم وهكذا لو رماه في بئر فإن هذا يعتبر قتلا والأصل في هذه المسألة أن الحبس حبس الآدمي عن الطعام والشراب أنه يعتبر قتل عنذ موجد من التصار ما ثبتت الصحيح من الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة من نار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها فأكلوا من خشاف الأرض فدل على أن هذا يعتبر قتلا وأنه إذا منعت النفس من طعامها ومن شرابها حتى مضت المدى المؤثرة أن هذا يعتبر إزهاقا من الروح وقتل عند موجب لثبوت القوض والقفاظ أو يقتله بسحر أو بثم او يقتله بسحر فسيأتينا إن شاء الله الكلام على السحر وأحكامه في كتاب الردة بإذن الله عز وهو من أخفش أنواع الضرض وأسوائها وعظمها شراً في العباد والبلاد ولكن الله لشكمته ابتلى عباده بهذا البلاء وجعل السلوان لمن السلو به في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي سحف حتى إليها أنه يفعل الشيئة ولم يفعل ليكون في ذلك سلوانا لمن يبتلى بهذا البلد وهو تحلق من الأرواح الخفيفة الشريرة على المس فتضرها ومذهب إلى السنة والجماعة أن السحر يؤثر البدن ويضر لأنه يقتل وأنه يحدث للإنسان النسيان والبغض والفراهية ويحدث فيه المحبة والتعلق والعشق ويحدث منه تصرفات الغير منذبقة كل هذا من الشر والبلاء الذي جعله الله عز وجل اختبارا وامتحانا لعبابه وما تلي بهذا البلاء فصبر ووثق بالله عز وجل وفلم قلبه باليقين بالله سبحانه وتعالى فإن الله لا يخذله في العاقبة بل يجعل له من سحن الجزاء في الدنيا والآخرة ما لم يخطر له على ذلك والسحر أمره صعب القتل به ليس كالقتل بنيه ولذلك يختلف القتل بهذه الأثاليب الخفية أن القتل بالأساليب الجبية القتل بالسيف كما تقدم المحدد المثقل القتل بالأسباب التي تقدمها الواضحة الجبية لكن القتل بالسحر قتل بأسباب خفية ولذلك من الصعوبة بمكان دخول هذه المشألة على القضاء لأن القاضي لا يستطيع أن يثبت عنده هذا إلا إذا أقر الشاحب فإذا جاء وأقر وقال نعم أنا قتلته فهذا فصر فيه العلماء رحمه الله وضيّن أن الساحب طبعا ينقفل إلى أقسام قسم يقتل وقسم لا يقتل فإذا جاء الساحب وأقر واعترف عند القاضي وقال سحرته هذا أول شيء وثانيا أن سحري الذي سحرته به يقتل هذا ثاني شيء فحينئذ يحكم به وتأتي المسألة التي معنا أن ينقض الساحر أنه سحرة فهذا أول شيء ويعترف بهذا وثانيا أن يقول أن هذا السحر الذي استخدمه قاتل طبعا يعرف أنه قاتل من خلال التجربة والعياذ بالله أو من ممارسة من غيره أو من نفس قبيعة السحر من أثر يشين من شحر الشخص حدث منه ما حدث فهذا كله يضل على كون شئره قاتل من عياذة بالله فإذا اعترف وثبت عند القاضي أن سحره قادل فحينئذ القتل هنا بالسحر موجب للقصاص وموجب للقوض كما أصحى صرح به الأئمة رحمهم الله لكن المشكلة الآن أن الناس توسعوا بالفكم بالسحر وقد تتطلق الأرواح الشبيرة على الناس بالكذب والدعاء الشيء لا حقيقة لها فبعض القراء أصلحهم الله إذا قرأ على الشخص وجاءه القرين وقال له سحره آل فلان أصدق القرين ثم قال للمشعور او قرابة المشعور اِنَّ امرأتَكُمْ اِنَّ ابنكم اِنَّ فلان سَحَرَهُ سحرته فلانة او سحره فلان وهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذو والراح الشغيرة لها الشياطين دائما تريد الشر ببني آدم ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدو وهو العدو المبين فتتخذونه بالليئة واليئة وهم عدو فأخبر الله أنهم أعداء والله أعلم بأعدائنا كما أخبره سبحانه وتعالى فالنسبه لا يصدق العدو يكلب عن عدوه والمعاداة اختذن وخبيعة ولذلك لا يجوز للطراء أن يقطعوا ويجذنوا بأن فلانا سحره فلانا يتهم شخص بأنه سحر آخر ما لم يقر ذلك الشخص أنه سحر أنه فعلا سحر له سحره أو أمر من يسحر لأن الأصل براءة ولا يجوز اتهام الناس إلا ببين ودليل والذي يشهد أن فلان سحر فلان لا نعرف من هو أصلا قد يكون بعض الأحيان يتكلم الشخص المنسوس وهو في غور شعوره أو عنده وسوسة أنه خلان يؤذيه فإذا الضغط عليه او كان في حالة لا يسيطر فيه على نفسه فكلم بمكنونه وسره بما يتخيل لأن الله سيقول فلان سحرني وفلان أضرني سيأتي هذا القارئ والسبب في هذا الحقيقة من باب التنبيه أن القراء لا ينبغي لهم أن يتعاطى والقراءة على الناس ما لم تكن عندهم تجرد على أيدي أهل الخضرة والنغر لأن هذا أمر صعب جدا وفي أمور حساسة جدا يعني تتعلق بأرواح الناس وأسراره فينبغي أن يكون القارئ حفظا لأرواح الناس وأسراره ومعوراته مثل ما يقع للأطباء في القراءة من الطب ومذنما يقع للعلماء والمفتين تجد بعض طلاب العلم إذا لم يتمرن على عيد العلماء كيف يتعامل مع فتاوى الناس وأسئلتهم أو قع الناس بكثير من الحرج وربما تعجل في الفتوى في أمور لا ينبغي نفتي فيها وربما تعاقى أمورا تضر الناس ولا, ولا تضر ولا تفلح وتضر ولا تنفع وتفسد ولا تصلح السبب في هذا أنه لم يتعاطى هذا العلم أن لم يتعاطى أمره عن بينة وبخيرة ولذلك ينبغي مثل هؤلاء هم لا شك أن يريدون مصرحة الناس محتبهم ويريدون الخير للناس فلابد أن يكونوا علاصلة لمن عنده خبرة وعنده معرفة فانظروا إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم فيما جاءه أبوه ريا وأخبره في قصة الشيطان ثلاثة أيام فينما كان يأخذ من تنب الشدقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجع إليه أبو هريرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ما شأن صاحبك البارحة ما ذعل صاحبك ما ذعل صاحبك حتى بيّن لأبي هريرة رضا معه بيّن له حقيقة ما ترك الكتاب السنة حيئا إلا وبيّنه وهذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة كما قال بعض الله سبحانه ما توفي رسول الله وسلم وطائر في السماء يقلب جناحيه إلا وعندنا منه الخبر من عظمة الله عز وجل وجنامه سبحانه الموضع في هذا الدين الكامل فانظر كيف هذه القصة العجيبة والطريقة جاءت بكلمتين صدقك وهو كذوب فانظر لو جئت تستخرج من كلمة صدقك وهو كذوب ما لا يقل عن عشرين مسألة بكلمة صدقت وهو كذوب صدقت إثبات ما قاله وتنفسر عليها المسائل المنبنى على شرعية قراءة آية الكرسي والفوائدة وعثاها لكن بعدها وهو كذوب وهو كذوب أي الحال أنه في العصر كذوب والعصر أنه لا يسلق فيأتي تفريع نسألة في النبي والقليل والشياطين وما هو العصر في أقوامهم فلما قال الله هو كذب ما قال وهو كاذب كاذب فعوب صيغة مضالغة لو قال كاذب كان الأمر يعني شر فإذا قال كذب أشر ومعناه أنه كثير كذب حريص على الكذب وأن من شأنه الكذب فإذن معنى ذلك من قال إذا احتكت بمثل هذا الذي جاءنا بشهادة الوحي أنه صدق وهو كذب والحام أنه كذب كيف يبنى على قوله وكيف يجزن لما يقول وكيف يعمل بنا يقول فإذا لابد أن يختار في هذا الأمر فلا يجوز للقاضي أن يحكم لأن فلانا سحر فلانا بناء على إخبار القرناء والشياطين بل لابد من اقرار الساحر أنه سحر أو ثبوت ذلك عليه بالبين أنه اعترف في مجلس وقال أنه سحر فلانا وأن شحره الذي سحره به قاتل فبيّن المصلّف رحمه الله أنه من القتل أن ما يوجد القصاص القتل بالسحر وبناء على ذلك طبعا القتل بالسحر ذكر طلاش من الله السلام وعافية تتنوع ذكر بعض من شاكنا الله عليه من السفاء من السفيد يقولون يصومون شيخا يمنعهم من الاكل والشرب حتى يغيب الدم يصوم شيخا يمنعهم من النوم بكثافه حتى وغياب الدم ينقص من ضلعه يعني يفقد سيطه على جسمه يهلك يصوم شيخ حتى يتعب على نفسه فيتنهى يعني لهم فوائد كثيره هذا من ضمن العلماء أن يقول ذكر ابن يام الشافعي رحمه الله من اين اتلف قال أن يقول سحري قاتل السحري يقتل او سحرته سحرا يقتل مثله فاذا اعترف بمثل هذا فنه يحكم القاضي بفسوق القود ويتشاف عليه او بسم او يقتله بسم ان السم طبعا الماده ال طبعا نذرق الضوء سواء كانت في مطعونة أو كانت مشروبة كانت في زماننا مشمومة سواء كان تعطيه للسم عن طريق السقي سقاه السم أو دسه في طعامه أو وضعه في قطيفة وكممه بها فاستنشقها حكامات ووضعها بالذرواز فحقنه بها كل هذا يعتبر من القتل بالسم طبعا القتل بالسمونات في زماننا المواد المخدرة والمواد السامة وهذا معروف فيما يعرف بعلم الطب الشرعي يسمى فيه من باحث خاصة تسمى من, من باحث علوم السمونات هذه العلوم علوم السمونات المواد التي فبق طبيا انها قاتلة طبعا تنقصني على أقسام شواء كانت مواد مباتية او كانت مواد كيميائية مباتية مركبة او مفردة او من الإثمين مركبة من المبات ومن المركبات الكيميائية المهم أن يثبت عند أهل الطب والخبرة أن هذه المادة التي حقن بها المريض ووضع في طعامه ووضع في شرابه أنها قاتلة وأنها من السمومات او أن هذه المادة التي رش بها أو المادة التي كمن بها في السنشقى أو المادة التي فطن بها أنها قاتلة طبعا هذا يحتاج إلى تفصيل وضف فيه العلماء أولا إذا شقاه السم أو وضع له السم إما أن يكرهه عليه ويسرب عليه تعاب السم وأكله فإذا وضع له السم وقال له هذا ثم تأكل منه أو عرف المقول أنه ثم فهدده وضغط عليه حتى أكل منه او رضط يديه أو في ثمه أو جعله صعوبا أو سكمنه به فسمه بغلبة وقهر لا إشكال أنه قافل في هذه الحالة قتل عند موجب الاقتصاص والقواتل لكن يشترك عند العلماء رحمه الله ان تكون المادة والجرعة الموضوعة هي التي تسببت في زفوق الروح اذا كانت مادة مشنومة نرجع الى الاطباء وهذا طبعا معروف عادة في الجنايات والجرائم في حال مثل هذا المسائل الى الاطباء المختصين سينظرون فإذا وجد أن المادة والجرعة التي وضعت سافية لقتله فحينئذ لا إشكال أنه قتل عمد إن كانت المادة والجرعة لا تقتل إلا نوعا خاصا فصل بالقتل بخسب نوعية المقتول فلو قالوا تقتل الصغير ولا تقتل الكبير وهم مثلا عصابة اعتدوا أو شخص اعتدى على طفل رضيع فوضع هذه المادة فعلنا بها انشأ الرضيع الثلاث اشهر وهو قتل عمد لان مثله يقسم بهذه الجرعه والجرعه كافيه لقتله هكذا لو حقنوه في شقنه وكانت الكميه التي حقن بها قال الأطباء كافية للقتل في قتل عمد وان قالوا لا تكفي من قتل هذا فيه تفصيل عند مولانا رحيم الله من حيث الاصل ما يحكم بكونه قتل عمد ممكن الانتصار والقصد إلا إذا كانت الجرعة والمادة التي إذا أولا أن يفرض عليه تعاطيها وثانيا أن تكون كافية لزهوق الروح فإن لم يفرض عليه إلا لم عليه ذلك يأتي على الصور منها أن يقدمه له في طعام أو شرب فيضع السن في طعامه أو يضع السم في شرابه ويقدمه لهم فان قدم له السم في الطعام الشراب اما ان يكون ظاهرا او خفلا فان كان ظاهرا وعلم المقتول انه سم واكله فقد باشر قتل نفسه وحينئذ اذا علم المقتول ان المادة سامة وجاء وتعاطاها فشرف او استعط بها وهو يعلم أنها سامة تابية لقتل عمار ثم عنده مخدرات يأتي بإبرافها مخدرات وكمية تابية لقتله فيأخذها ويباشر حقنا في يدها دون أن يكرها ودون أن يلزنه فحينئذ قد قتل نفسه متى ما علم المقتول أنها مادة سامة هو الأول شيء وثانيا أنه لم يكره على تعاطيها فحينئذ قتل نفسه ففي يبقى السؤال في معونة آخر له فيها تصريل قد يأتينا في قتل جماعة ومسائل المعونة على القتل الصورة الثالثة في القتل بالسم أن, أن يقدمه له ويعلم تكون علامة الصم واضحة معلومة ولكن الشخص الذي قدم له الصم لا يميز ولا أو لا يعقل مثل الصديق ومثل النجنون ومثل الأبلة والمغفل معروف بالغفلة فقدم له هذه المادة فالصدي لا يعرفها ظنها حلوة وظنه شيء يؤكل فأكمه فحينيه القطر عندي يوجب القصاص لأن المباشر الصدي ساقطة والصددية مفضية للهلاك وتمي... ولو كان عند الصبي تمييز لا لكن ليس عند الصبي تمييز ومعرفة أنها بالنسبة لل... لأحوال التي طبعا تكون فيها المادة الثامنة فذكر العلماء أن المادة الثامنة لها صور الصورة الأولى أن تكون قاتلة لوحدها ولا تقتل إذا خلطت بغيرها الصورة الثانية العكس أن تكون قاتلة إذا خلطت بغيرها ولا تقتل إذا كانت مفردة والصورة الثالثة ان تكون قافلة سواء افردت او خلطت فان كانت المواد السامة يقتل مثلها اذا افردت ولا يقتل اذا خلطت المذرة في الشم فان عرض عن المقتول مخلوطا بغيره فليست قتل عن ولا يوجد الاقتصاد لان مثلها لا يقتل غالبا فإن أعطاه النادة مفردة فإنه يعتبر قتل عملي كذلك أيضا الصورة العكسية إذا كان تقتل مخلوطة بغيرها ولا تقتل مفردة إن أعطاه إياه مفردة لا يحكم بالقصاص وإن أعطاه إياه مخلوطة حكم بالقصاص وإن قتلت في الحالين حكم بالقصاص في الحالين هذا أصل عند العلماء رحمه الله ومن هنا ندرك ثقة الشريعة الإسلامية وثقه الفقهاء رحمه الله وكيف أن الأحكام الشرعية كان يرجع فيها إلى أهل الخبرة تأتي إلى مسائل القتل تجدهم يرجعون إن كانت في علم الطب رجع إلى الأطباء حتى بنسبة القتل المثقل, المثقل يرجع في إله الخبرة هل يمكن يقتل أو لا يقتل وهذا يدل أنا أنه يجعل لكل شيء أمارته وعلامته التي يمكن من خلالها معرفة الحق والحكم به لا نستطيع أن نحمل الأشياء ما لا تحتمل فإنه ربما وضع الشيء الذي لا يقتل ويظن أنه قاتل ويكون القتل بسبب آخر وعلى كل حال لا بد من وجود هذه الشروط التي ذكرها العلماء في سقي السموم ولا يختص الحكم بالشراب بل يشمل الشراب والطعام والمشموم شواء كان ذلك عن طريق السم أو كان ذلك عن طريق الفقن في جمالنا ما يوجد من الشبوب لو أعطيها جرعة من الشبوب قاتلة وقال من أعطاه مثلا ممرضة قالت قفت قتلها قتل المريضة هذا إن شاء الله ما أدر جدا لكن لو فرض أنه حدث كرهت المريضة مثلا المريضة أو المريضة فأعطتها جرعة زائدة عن الجرعة فحينئذ يكون قتل عن جي القتل بالسموم قتل سببية يعني يصفه العلماء بالسببية العرفية هناك سببية شرعية وسببية عرفية السببية الشرعية السأفي وهي القتل في شهادة الزور والسببية العرفية القتل بالسموم والقتل بالشم لماذا ربطوه بالسببية الحرفية لأن الغالب في الضيف والعرف في الضيف أنه لا قدم له الطعام الشراب أنه يأكل ويشرب فأفقطوا مباشرة المقتول للأكل والشرب وقالوا لا تأثير لها لأن هناك شيء يفرض عليه وهو الحكم العرفي والعادي المعتاد بين الناس أنه لا قدم له الطعام الشراب أنه يأكل ويشرب وأن الضيف لا يخونهم ضيفه وبناء على ذلك قالوا إن هذا من قتل شبابي بالعصر والاصل في قتل ابن طارق الشموم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه المراه اليهوديه التي سمتها عليه الصراط والسلام احابته في الشات في قصه الشات الشمومه كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقه وكان يجيب الدعوة فدعت هذه الهدية وقيل أنها صنعت الشات وضعت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت من الذي يفده عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يشد الكتف وحتى السنة جاءت حتى في علم الطعام وذكر العلماء في الطب النبوي فوائد عزيزا من كونه عن السلام كان يشد الكتف حتى أخذ منها أن أجلت وأفضل وأحسن اللحم في الدار دولة ما كان قريبا من العظم والأطباء يثبتون هذا ولذلك الحمر الكتف قريبا من العظم وأيضا الكتف بعيدا عن البطل والجوف وذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع وكان الشيخ الإسلام عنده معرفة قوية بعلم الطب وذكر أن افضل اللحم هذا النوع فكانوا صنعوا لنا شبو ان يصب الصنم فعليت انه يشب هذا فوضعت الصنم في هذا الموضع وهو في الكتف الشاد فناها منها نهشه ورفع الكتف فناها شه ثم قال ان هذه الشاد وان هذا الكتف ان هذه الشاد تخبرني انها مشلومه هذا من معجزاتي عليه الصلاة والصلاة وكان قد أكل بعض أصحابه قد أكل أبو بكر رضا الله عنه وأكل بشر ابن الضراء ابن معرور رضي الله عنه وعن أديه فأما بشر فماتا مساعدة يعني بعد أن أكل ثم مات ورواية دعوبي قتلها كانت بسبب موت بشر رضي الله عنه وعن أرداد فقتل عند السلم قصاصا وبناء ذلك صار اصلا في حتى جاء في روايا أنه قال أنا أصرر الله عنك ما تجوى عنه ما زلت أرى أصرف سم في لهاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله كان يرى اللهاد تتغير عن رسول الله, صلى الله عليه وسلم الشد عليه سمها حتى فارقها ولذلك قالوا في قوله تعالى فريقا تذبتم وفريقا تقتلون يعني في الأنبياء عن اليهود فقال فريقاً تقتلوا ما قال فريقاً قتلتهم وعبر بصيغة المبارك التي تدل على أنه يشأنهم قتل الأنبياء في مضى وفيما حضر وفيما سيأتي ثم عليه الصلاة وموت من أثر السم فكان هذا من إعجاز القرآن في سم بيانه فالشاهد المنور السلم قتل بالسم وصار أصلاً عند أهم العلم رحمه الله في أن القتل بالسم الأفل الإشكال في القتل بالسم أن الذي داشر الأفل المقتول ولم يسرب عليه أحد أن يأكل ويسرب ومن هنا يكون الجواب أن العرف لما فرض على الضيف لأن العرف يصعب معه أن ينتمع الضيف من أكل طعام وضيفه وإذا لم يأكل طعام مضيفه لابد أن هذا يعني أمرا ولذلك كان من عادات العرب أنهم إذا جاءهم الضيف يمتنع من الأكل حتى تقضى حاجته وهذا معروف فلا يأكل أحد طعام أحد إلا وصار شيء من العلقة والشق فبعيد جدا ومن أخبث وأسوأ ما يكون وأنقف ما يكون للمرء أن يؤذي ضيفا ولذلك تعال الله عز, عز وجل حكم شرعه أن الإحسان إلى الضيف إيمان به سبحانه وتعالى من كان يؤمن بالله يؤمن آخر فليكرم ضيفا فكون يضع السن للضيف هذا عوض بالله من ما يكون خيانة وأسوأ ما يكون نقيسة لمن يفعله من صلى الله عليه وسلم ولكن تخلق به هؤلاء الذين لا بدون تعدهم ولا عهد فالاصل عند العرف ان المقتول ان المضيف ياكل من اكل من طعام الضيف مضيفه فاذا كان هذا اقل يشقط فسقط مباشره كون جلس ياكل ويتحمل الساطي والمضيف المسؤوليه عن طعامه يبقى السؤال في مسألة ما إذا كان في غير ضيافة ما إذا كان في مطعمه أو نحيه نفسه فكما يختلف فنجرة العادة ألا أنه مأمون وأنه نجم بحفظ طعامه وثمانته عن ناظر وضع له ذلك الشيث أنه يكون قافنا ويجب القفاص والقوض على التصليل الذي ذكرناه هنا. او شهدت عليه بينة لما يجب قتله ثم رجعوا وقالوا أمد ما قتله ونحن ذلك فشهدت عليه بيّنة البيّنة من البيان وقالوا بان الشيء إذا اتضح بان الشبح إذا اتضح ضوءه ونوره والبيانة الدليل يسمي الدليل دليلا لأنه يبين ويظهر يكشف قول من قول جهيدنا بيسنة أضاعت فلم تظهر لها خلواتها لاقت ديانا عند آخر معهدي دما عند شلو تفصل الطير حوله وزبع لحام في إهاب مقددي يشف غزانا ريما فقدت ولدها في الصفراء أضاعت فلم تغفر لها خلواتها يعني فقدت هذا الصغير فلم تسر لها الخلوات لم تغفر يعني غفل ستر فلم تظهر لها فلواتها فلاقت بيانا هنا نوع الشيء يعني لاقت وجدت علامه وأماره فلاقت بيانا عند آخر معهدي أي لقت علامة ودليلا عند آخر مكان أهدت فيه صغيرها دمم عند شلو الأشماء اللي هلطت القطع من الصغير ولدها لعنى ذلك أنه قد نزقه السبع والثرسة فلاقت بيانا عند آخر معهدي دمن عند شلو تحجل الطير حوله وضبع لحامل في إهاب المقبدي الشيء يقول لي فلاقت بيانا والبيان هو الدليل والفجة العلامة الشيء البين هو الراضح فلما كان الدليل والفجة يظهران ويكشفان وجه الحق ووصف الدليل بكونه بينة لأنه يتبين به الحق والبيّنة عند العلماء رحمه الله إذا أطلق جمهور العلماء كلمة البّيّنة فمرادهم بها الشهود إذا قال البّيّنة مراد بها الشهود غالباً لكن في الأصل الشرعي البّيّنة عاماً ولذلك تعرف بتعريفين بتعريف خاص البّيّنة الشهود وبتعريف عام سيأتي إن شاء الله بيان هذا في باب القضاء سيقال البّيّنة التعريف العام هي ما يكشف الحق ويظهر وجه الصوابه لما يكشف الحق ويظهر وجه الصوابه من المراب به الشهود فليس المراب به المعنى الآن فإن من الخاص إذا شهد شهودا على شخص وكانوا شهود جول والعياذ بالله أنه زنى وعياذ بالله وهو مخصن فشهدوا عليه بما يوجد قتله مثل أن يشهدوا عليه أنه زنى وهو محصن فأخذ المشهود عليه وقتل رجل فتنات ثم جاء هؤلاء الشهود إلى القاضي وقالوا شهدنا عليه بالزور ما قتل ما, ما فعل إذا قالوا ما فعل طبعا إذا قالوا شهدنا بالزور فمعنى ذلك أنهم يريدون قتله وقالوا تعلمنا قتله نحن لا نحب نحن كما لأنا توطعنا على مثار اصلا من نقض في شيء هذه الشهاده في هذه الحاله يكون تقلا موجبا لاطقاف القواعد انما قال والله نحن اخطأنا في الشهاده التي شهدنا فيها بها فيها خطا هذا طبعا فيه هديه يحكم القاضي فيها بالديه عليهم يجب عليهم الصيام والكفاره والعقبه لمن ترك الصيام له قصين نو لأنه قتل خطأ لقالوا أخطأنا كنا نظنه فلان وتدين أنه فلان <تصفيق> هذا أمر آخر ولذلك شهد شهود عند علي رضي الله عنه على رجل أنه شرق فقطعت يده ثم جاءوا إلى علي وقالوا أخطأنا الرجل من نسلك وقد شهدنا خطأ فقال لو تعملتما ذلك لو قطعتوا ايديكم, أيديكم كما ايديكم قطعة يده ثم أمرهما بظمان مصدية لأن هذا من الخطأ أن نجد للظمان بالنسبة لمسألتنا شهد الشهود بالزور بما يوجد القتل وقتل المشهود عليه قلما فإنه في هذه الحالة يجب القصاص على الشهود وهذا ما يسموه السببية الشرعية لأن في الشرع إذا تم نصاب الشهادة واكتمن بما يوجد القتل فكن بالقتل طيب السؤال الآن القتل إذا شهد الشهود على شخص بما يوجد قتله فقتل الواقع أن الذي داشر القتل هو المرسل للحكم القائل وهو السياف مثلا قتل او الناس الذين رجموا للذين داشروا القتل والشهود سبب في القتل والجواب أنه تسقط المباشرة بوجود الخديعة للشهود وهذه من الصور التي تقدم فيها السببية على المباشرة فقد ذكرنا أن السببية تقدم عن المباشرة في مسائل وتارة تقدم المباشرة على السببية وتسقط هناك السببية في صور وتارة يخكم بالسبب والمباشر فيقترب سمق المتسبب والمباشر على الترسيل الذي ذكرناه فيما تقدم و لا شك من أعظم ما يكون ضررا وفسادا على الأمة الإضرار بالقضاء وذلك بشهادة الزور منها هذه المثالة وفيأتي إن شاء الله سكن شاهد الزور وماذا يفعل به القاضي إذا شهد شهادة الزور واعترف أنه تعمد ذلك وقصده في باب القضاء إن شاء الله تعالى وسبه العملي أن يقصد جناية ما تقتل غالباً ولم يجرحه بها أسم الله ليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجل فضيلة الشيخ يقول السائل إذا اعترف الساحر أنه قتل سلاماً بالسحر وأنه قد جاءه رجل وطلب منه ذلك فهل يقع الحكم على الساحر أولاً الاستأجرة أسمكم الله بسم الله الحمد لله صلاته والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحرين ومنونه ما بعد فإغراء الساحر بالنواء حتى سبب ولكنه ليس بسبب قوي في حصول الإزهاق والقتل يعني ما أحد أكره الساحر على أنه يفعل السفر والشخص ليس عنده إلا مال وشهوة المال هي التي حركت الساحر لكن لو أنه جاء للساحر ووضع سلاحه على الساحر وقال إن لم تقتل ظلاما هذا فهذا يجتمع على المسألة التي سنذكرها في الإكراه ويكون الصبر في إغراء الصاحر وتهديد وتخويف مؤثر أما في مسألتها فإنه قاضي يعذب هذا الشخص الذي أغرى الصاحرة بالمال ولذلك لو جاء شخص إلى شخص وقال له قول هذا المئة ألف ظلاما فذهب وقتله لم يجب القصاص على من دفع المال لأن الذي باثر القتل هو الذي يتحمل المسؤولية وهذا السيئاتين ان شاء الله في نصفة القصاص في نصفة بكراه الأصل عند الظلماء أنه إذا دفع الشخص للقتل إما أن يدفع بقوة مؤثرة فحين أريد تكون السددية فائلة ومؤثرة وإما أن يدفع بقوة لا تؤثر يدفع أن يدفع دفعاً ليس هو المؤثر حقيقة ويكون سببية قاصرة مثل الإغراء بالماء شهوة ماء فمعنى نفس الساحر هي الخبيثة وهي القاصدة للشغل وهي المريدة له ثم فتعة منذ أن وجدت إغراءا أن تتخدم لهذا الشيء تستعلم وهكذا الكامل القاتل عنده شهوة للقتل وشهوة لإزهاق الأرواح بمجرد ما يتيه إغراء قام وقتل فإذا هذه المباشرة تعتبر هي المأثرة وهي التي يحكم بالكفاف فيها وأما بالنسبة لهذا الشخص طبعا إذا عزره قاضي عزره تعزيراً بريغاً في ذلك الحكم بتعزيره يعزر تعزيراً بريغاً يليق بجنايته وما ترتب على إغرائه للشاحر ونشفر في أغسل الله تعالى عنه أسابه صلى الله عليه وسلم فضولة الشيخ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الشجود بالشبهات ما هي الشبهات التي تدرأوا بها الشجود أسابه صلى الله والله جلسنا إلى الفجر لا ننتهي من الشبهات هذا من جوامع كلمة عليه الصلاة هذا باب حير العلماء رحمه الله كم من مسائل في القتل يعني ما أبالغ ما تظن من يبالغ والله أكثر من لأثناء كلها تنازع فيها العلماء هل هي شبهة مؤثرة ولا غير مؤثرة هي شبهة مصطفى الحد كل باب في حد نتدود الله خذ فيه من الشبهات لا يصطفه فا فالشبهة أصل الشيء المشتده الذي فيه شبه مما يؤثر ومما لا يؤثر فإذا جاء القاضي أو المفتي يريد أن يفتي أو يقضي يجد شبها من هذا يمنعه من الحكم والفتوى وشبها آخر يوجد له الحكم والفتوى يجب أن يشتده عنده الأمر مثلا الآن عندنا في مثلا قضية الإتراه لو شخص وضع السلاح على شخص وقال له إن لم تقتل فلانا أقتلت الحنفية رحمه الله طبعا يقولون عندنا شبهة الذي هدد دوما هدد ما قتل إذن لا يريد القتل عندنا هذه الشبهة إذن ما نقتل والذي هدد وأكره ليس هو الذي قتل ليس هو الذي فعل القتل والله أمرنا أن نقتل الذي قتل فقالوا شبهة تسكت الحد عن المكرس وتسقط القصاصة عن المكرر فلا القصاصة عند لا على المكرر ولا على المكرر ولذلك أول سعداء في القتل في باب القاة في النساء من القتل الخنفي رحمه الله حتى كان في أيام الدولة الثمانية كان مذهب الخنفي مأروف الذي يطبقونه فكان يستعصى عليهم إقليم بكثرة في القتل بحث عن قاضي مالك لأن المالكي على الأكس تماما وهذا كله له أصول شرعية ما هم باب العبرق فقهاء جلاء درسوا لهم اجتهاباتهم ومدرسهم اجتهادين وهذا من مرومة الشريعة فالمالكي عندهم هذا يقول هذا الدم الذي اجهد ما اذا ذهدر ولذلك عندهم اذا جئت في بعض القتل اختلف العنوان على قولين او على ثلاثة اقوال قول يقتل قول لا يقتل تغمض عينيك فالذي لا يختق الحنفين وفي الذي يقتل على طول المالكي لأن عندهم لا يمكن أن يستهام بالدم الذي يجيق لأن الله سبحانه وتعالى جعل شريعته حياة من الناس وجعل لمن قتل مظلوما لوليه سلطانا وهذا يدل على أن مقصوده سرعا لا يذهب دمه هذرا فالشبهات عندهم ضعيفة ولا تؤثر لقاء أصول عاما شرعية ولا يسقطون الحد إلا بشبهة قوية جدا توجد التأثير في حيلول دون القتل امر المريض الاصل طبعا الشبهه طبعا تكون شبهه ظاهره واضحا اكثر وتكون احيانا شبهه ضعيفه الاصل ابراء الحدود للشبهات منشطه يعني مثلا لو شخص جاء وطع امراته ولما وطئها او المشافر مع جماعه ثم جاء في وقت النوم ووطئ امراته فلنقل له لماذا تبينها ما هي زوجتي قال والله كنت ضمنها زوجتي فنقول هذه شبهة نقول هذه شبهة وتدرع عنه الحد ما نقيم عليه حد الجنة كذلك أيضا في نسائل الخمر مثلا وأن شخص معروف بالاستقامة والصلاح والديانة ثم شرد شرابا اه قال والله هذا الشراب خبحني به شخص كنت أظنه عصيرا فشربته فمعروف بالاستقام ومعروف بال فحين تكون هذه الشبهة سيأتينا إن شاء الله في باب الخامة في أمارات ودلائم وقرائم يصدق فيها قرنه وباب الشبهة لو فتح باب الشبهة فقط كثير من الفدود الشرعية والزهادر الشرعية باسم الشبهة ولذلك لا يفتح على مسرعيد دون بواب الشرعية ولا يمكن أن يفهم بكل شبهة أنها مؤثرة قوله عليه الصلاة والسلام ادرأوا بالشبهات الشدود دائد من حد يشمن هذا القتل القتل من شدود الله عز وجل التي حدها وشرعها لعباده يشمن الزلد في الزنا والرجل في الزنا وكذلك أيضا الزلد في شرب الخمر فلا نقيم هذه الحدود ولا نأمر بتنفيذها متى ما وجدت شبهة في من تلبس بموجباتها تصرفون عن وجود القصد بانتهاث حدود الله عز وجل والتلبس فإذا وجدت هذه الشبهة وأثرت أنه يحكم بالسقوط الحل أما بوابط الشبه والكلام فيه فهذا أمر طويل جدا والذلك في كل ذلك سنبكر إن شاء الله تعالى وسأتينا في كتاب الحدود والتشبهات بحيث نقول ما هذه بشبه مؤثره او غير مؤثره التشبه الذي على حسب المثال الذي ذكر من سمى رحمه الله تعالى والله تعالى اعني احتاجكم من الشيخ كل السائل اشكال عليه اصابه النبي صلى الله عليه وسلم بالشحن نعم عليه الصلاه والسلام مشاك على الافكار التي تقي من الشورى عموما اصابه هو لا شك مؤوضات نظرة بعد قضية السحر ولذلك من عند الله عز وجل وجود هذا السحر نزول هذا الحرز على كل حال لا يشكل عليك امر ولا يتبس عليك شيء ودعوة ساوس الشيطان عنك إذا شيء في الشرع وابتناه وحكم حكم الله عز وجل به ثمن به وأترك عن كل شيء في هذا الجهة. يعني ما الذي تريد الوحي لا سلطان له على الوحي لم يحصل بهذا السحر تأثير على الوحي إذا جاء عقلان يريد أن يناقشك تقول له لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه في هذا السحر تأثير الوحيد الوحي ما يستطيع يعني أثبت لي أنه قال آية قرأ آية أو ادعى وحيا وهو مشهور تحت السحر الشيطان تقول لك كيف أنه مسهور وهو يحايل كل الأمر بسيط المسهور يسحر مع زوجته لكن مع الناس يرجع طبيعي ولا لا تقول لك نعم المسهور الآن إذا سحر لبغض زوجته فجده طبيعي في جميع الأمور إلا إذا دخل بيته فإذا كان السحر محدودا في شيء معين ما الذي جعلت أنت تتصوره عموما هذا الذي جاء, جاء بالدخل هنا أنهم لم يفهموا ما هي حقيقة نفعلة السحر وجلسوا يخوضون ويتكلموا بشيء لم يفقهوا بعد دي خلاص إذا سحر معنام من جلس سلم يصبح دار الله إياكم كل مجموع السحر جاء محدود دينة عائشة رضا العنا فقالت كان يخيل أن إليه أنه فعل الشيء ولم يخيل هذا الذي جاء في اللواية الصحيحة أن أؤمنه من عائشة رضا العنا وهذا التأثير المحدود ليس له سلطان على الوحيد كما تدخل في المغيبات كيف الجسد يتأثر بالسحر حدود تأثير السحر نقول له يجب تخوض بهذه المسألة أعطنا من جنبك علما بالأسحار كيف تؤثر في الأبدان هذا أول شيء وكيف طبيعتها حتى نعلم أن هذا السحر يستحيل أن يأتي للمرسوس الله ثم أثبت أيضا أن المرسوس سحر على وجه يتعارض الوحيد ويتعرض مع الرساله لا بده يشوط القضيه هيك كل وقت ما نحط يعني نتكلم فيها ولا انخوف فيه جاءت السنه الصحيحه باثباته مشك ما قولش شح قال لي كيف يشحر وهون دي الامانه نقول لا يا ابن الله هو يثلب الشواطئ عليهم بشكنه الم تكسر رباعيه عنس الزمان ان يشد لابي وامي صلاه الله وسلم عليه شلت علي عنس الشنا ورأى عمه وهو يعني صلت عليه بالألم النفسي والألم البدني والألم الروحي وهذا كل الحكم والألم الروحي حتى أن زوجته تتهم بالزنا وينكد عليه الصلاة والسلام من مبدا وهو لا يعلم هل هذا صحيح أو لا؟ الصحيح أنه جاء العائشة وجلس عندها وقال يا عائشة إن كنت أذنبت بنبا فتوبي إلى الله استغدريه من يقول النمج السلام يعلم الوحي؟ هذا رسول الأمه صلى الله عليه وسلم يقول دين يدين الله نكتوف اليدين ناعه لا ينلك نفسه لنفه ولا بره فقال الله يا عائشة إن كنت أذربت ذنبا فتوبي إلى الله استغدري ما الفطعة رضي الله عنه حتى بكت ما الفطعة تجيبه يعني وصل إلى هذا الشب فكان من أعظم الأيام التي مرت عليه هذا كل الأذع والبلاء لا من مكروب ولا كوب ولا مهموم ولا مغموم من أمة دائبي وأم صلى الله عليه وسلم يعني. يأتي في هم إلا ويجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتليه بأبعافه وأشده فيصله ويقول إذا كان رسول الله الله عليه وسلم ثم أنا أمام هذا كله الله عز من قبل موسى عليه وسلم يؤدى في كل شيء حتى جعل الله وجاهته في الدنيا والآخرة بهذه القرية لا تكونوا كالذين أعدى موسى فبرأه الله من قالوا إيش بعده وكان عند الله وجيهة سبحان الله ما جعل الله الوجاهة ولا على الأنبياء إلا بعد البلاء إنا وجبناه صادرا عن أيوب إن وجبناه صادرا نعم العبد الله أكبر إذا قيل تذكر أنظر إلى والدك الذي تحبه وتفق فيه انظر إلى شيفك إلى من تفق فيه صدقا وعدلا أنه صادق عادل بما يقول لك فلان ونعم له فسن ليس بالسهل فما ذالك إذا قالها أصدقوا أو قائلين الذي يقص الحق واخر فاصمين سبحانه وتعالى يقول نعم العبد إنه أواب لكن مثلا لما قدم الثمن لما قدم الدليل لكن مثلا لما جاء بالصبر إنا وجدناه صابرا ما, ما جاءت هذه الكلمة ولا جاءت هذه الشهادة من رب العالمين من فراء ما جاءت بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاء والعريضة أن يقول الإنسان أنه موحد أو أنه صاحب عقيدة وأنه صاحب إيمان وأنه من الصابرين وأنه من السنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينوز الخيئة من الطيب ما كان الله ليفعكم على الغيب إذا لا بد من أن تأتي فتن ومحق وبلاية ثم أيضا إذا جئت ونظرت إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم في حياتي كل ثلاثة عشرين سنة من الرسالة ما يخرج من هم إلا بكل يبغى ما هو اكثر منه واعظم منه صلى الله عليه وسلم عليه حتى جاء شكرات الموت عليه الصلاة الله تخرج من الدنيا بشكرات الموت فلو جاء شخص من الناس يوم من لي يقول الشخص والله من من من من من من الشخص من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من من وعلم أن هذا لا ينقص قدره لأن ربنا العديد من أن تسلط الشياطين عن الإنسان في بعض الأحيان يعني يجعل الإنسان يشك في مكانه عند الله لأنه من المعلومة أن الله صلت الشياطين هذا التنحن على أوليائهم لكن أهل الطاعة إذا صلت عليه الشياطين ضمن الإنسان أو دخله بم أن هذا يعني نقص عنده أو غضب من الله عز وجل عليه أو صخط لكن حينما يعلم رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وأن نبي الله عليه الصلاة والسلام قد أوذي وصلط عليه وابتلي صلى الله عليه وسلم عليه عندها تشغل نشر ويتمئن قلبه ويتقل الله عز وجل أيضا في هذا السحر وهذا الابتلاء جاء للأمة بالمعوذات وهي من أعظم ما يكون تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود بالله عز وجل بالتعاويد الشرعية قالت رضي الله عنها فلما نزلت عليه المعوذتان لذينهما وتركنا سواء من عظيم ما فيها من الشر للعب قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ما تركت شيئا في هذا الوجود من الشر إلا وقد استعته الله عز وجل قل أعود برب الفلق من شر ما خلق يعني أي شر في شيء ما هو مخلوق اللي لا عزوه ويجرم فخلاص ما تركت شيئا كلمتا قل أعوذ براجملة قل أعوذ رب الفلق مي شري ما خلق لكن متى جاءت جاءت لما ابتلية الأمة وابتلية نبيها عليه الصلاة والسلام فإذا سارت صحر خيرا عن الأمة أو لا والله يقول في القذف لا تحتبوه شرم لكم في قذف عائش رضمان القذف في الذي فيه انتهت للأرض في دلاء تقول الله لا تحتبوه شرم لكم بالوصيل فهي أمة مبتلاء ولكن هذا البلاء رحمة ولا يمكن أن يظهر صدر أهل الفضل وصدر الصادرين ورضاة المرابطين إلا إذا شكت قلوبهم بالبلاء من رب العالمين عندها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وعندها يمعن الله على عباده فيسلهم من ذلك البلاء كما تسل الشعرة من العجين وأسلم من ذلك كله مثل من أحيان الرحمين وكان ربك خبيرا بصيرا الله أعلم بخلقه وأعلم بعباده ومن قرأ قصة أيوب عليه السنان وابتلاءه وتفريط الله عز وجل الشيطان عليه يدرك كيف أن الله سبحانه وتعالى ينتحن عباده هذا الامتحان العظيم ولكن لله الأمر من قبل ومن بعده وعلى كل حال أعود وأكرر أن المصر دائما يلتجن بالتفليم لا تدخل في هذه المتاهات وأوصح من في هذه المسائل الدقيقة لا تقبل من كل أحد وما يثير بعض الأقلانيين من رب السنة الصحيحة والطعن فيها والتشريك فيها دنان على أن عقولهم لا تتحمل فوالله ليست عقولهم التي تتحمل وليست نفوسهم التي تتجمل ولا قلوب غان عليها المرض فاستغلقت فما قبلت وما أسلمت وما استسلمت إنساء الله السلامة والعافية ولذلك أجز عليهم أجز منهم من العيادة بالله التخفيق بهؤلاء العدول اتقاثا الذين أجمعت الأمة على قبل رواياتهم فيما صحف الصفحيحين وغير من الأحاديث الصفحيحة تضرب بها عرب الحائط بل لم يقتصروا على ذلك بل قالوا بالتشريك والشبهات لأجل أن يبطلوا حقا ويفقوا باطنا نسألوا الله بعزتي وجل أن يقطع قابرهم وأن يخلص ألسنتهم وأن يخلص المسلمين شرورهم إنه لي ذلك والقادر عليه والله تعالى أريد أن أشكرك السائل أنا من سكان مكة وعدت عند خروجي من هذا السفر أن أطيخ بالبيت وحين وصلت إليها كذلك هل عمل هذا صحيح وذلك اعتقاد مني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقدم من السفر أن يبدأ المسجد اسمه تطيب. بسم الله عند الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وافق بعد كالحديث الصحيح وثابت من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من السفر أنه يدأ بالمرشد قبل بيته عليه الصلاة والسلام وهذا أصل عند العلماء رحمه الله وصعب فلا ذأس به ولا حرج ما لم تعتقده تشريعا المعنى أنك تقول ممن يسافر الأحد حتى يطوف أو لا يدخل نكه حتى يتوف طبعا فيه الزيادة والحدث وأما بالنسبة لما تفعله فليس فيه من رأس وليس فيه حرج بل هو عمل خير ودر نرسل الله العظيمة أن يثبتك عليه وأن يكتب لك الأجر فيه والله تعالى عام أسابكم الله صديقة الشيخ هل يبدع من داوم على صلاة رافبة في السفر أسابكم الله لا شك أن السنة عبد الله صلى الله عليه وسلم حدم صلاة رافبة إذا اعتقدها لا شك جدا لأنها أولا العدد مخصوص والمكان مخصوص يعني يصليها قبل الصلاة وبعد الصلاة أربع يصلي أربعا قبلية يصليها بعدية رفعتين المغرب البعدية رفعتين العشاء البعدية هذا كله توقيت وروابط البدء يدعم طبقة عليه لذلك إذا اعتقدها سنة راسقة في السفر فإنه لا شك أنها قد ابتدع هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم سافر ولم يصل راتبة في السفر إلا راتبة الفجر وقال صلى الله عليه وسلم فيها لا تدعوها ولو طلبتكم الخير تعظيم بشأن ركعتها الفجر فإذا صلى الراتب في السفر فإنه قد خالف هجي النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه وأحدث في بيناه ما ليس منه لأن الذي في بيناه أن لا تصلى هذه الصلاة في السبب وهو أحدثها وصلها في السبب لو صلىها ناصل عام ما لا بأس لكن يصليها ويعتقدها رافدا أشك أنه مفرع ولذلك عليهم يقلع عن ذلك ويأتوب والله تعالى آمين أصابت الله صغير التشريح إذا كان الوقف لا يستفاد منه فرأ الناظر على الوقف أن عينه ويستفيد من ثمن الإجارة في وقف آخر هل تجوز إجارة في الوقف في مثل هذه الحالة أصابق الله مسائل الأوقاف مسائل دقيقة المسؤولية عنها مام الله عظيم ولذلك تلاعب الناس خاصة في هذا الزمان في الأوقاف حتى تجد بعض الأوقاف يصدل على مصالف يستخدم فيها ذكاتين للإجارة ويستغل فيها عمارات بالاستغلال وتخرج كثير من الأوقاف عن مقصودها الأساسي من رحمة الضعفاء والرفق بالأيتام والمساكين إلى هذه الأشياء الدنيوية التي لم يردها أهلها يوما من العيام شخص يأتي ويدمين رضاق لأيتام نظر إلى الدنيا الثانية والآخر باقي وماله بين يديه فأحبا يقدمه لآخره فجاء واشترى له أرضا وبنى فيها رباطا وأدخل فيه العجزة المساكين وقال للناظر قم على هؤلاء وانظر مصالحهم يأتي الناظر في يوم من الأيام يريد أن يهدم هذا الرباط ويججده يريد أن يخدف دفاكين في البناء الجديدة ويأتي ويرحف العمل يستيه بهدم الرباط العظم ثم بعد ذلك الاستدانة مبلغاً من الماء يستدينه من أجل يبني رباطاً جديداً الثالث احداث مرافق مالية تدر حتى يسدد الدين الذي على الوقف ثم يبدأ يسدد له العلم للشيطان شيئاً فشيئاً وذلك أن تكون المسألة محدودة للسداد الدين يبدأ يتوسع قليلا قليلا حتى يمكن تنظر للأيتام والأرامل والنساتين لا تجد لهم حظا في هذه الدناية بعد بنائها إلا ما نظر ويصلح النية في قبره معدوم من كثير من الأسر وفرت في العمارة عن ما هي عليه يمكن لدرة عليه من الحسنات والأزور والله يعلم ولكن سيقفين يديه الله ويرهن أموم الله ويحاصل بين أيدي الله يكون خصمه هذا الموقف بوقفه في هذه الجرأة على تغيير وتبديل من يجلس تغيير وتبديل هذه أمور ما ينبغي التلاعب فيها وتساعد كان العلماء رحمه الله هذا من قرأة شيء وقرأة فتاة العلماء يعرف هذا كان يحصل بينهم بعض الناس من خصومه والنساء في ثلاث علماء أو أربع علماء في القطر يفتو في مستد واحد واحد يقول يهدم شخص وشخص وليس كل نسجد فقط يحدث خلفي شخص النسج هل يجدد أم لا يجدد وتجد أن يختلفون تعظيم لحرمة الوقت الوقت ليس بسهل ليس بالأمر الهيئ وليس بالأمر الذي كل شخص يأتي واخه في فتوى في نجيل شعور أمر يحتاج نظر يحتاج إلى ثقوى لله عز وجل وراء وصيانة هذه الأمور ترتبط في حقوق مروكة ترتبط في حقوق ناس آثر الآخر عن الدنيا يبحث المفتي والثقيف المشر حتى يعرف كيف يقض بين يدينا عز وجل في هذا العالم فلقد عهدنا علماء أنثال الجبال علمًا وعملًا ما تضيح عليهم الدنيا إلا ذا جاءت مثل تبقى اللهم يكتجد وجه الواحد منهم يحمر ويرد السائل ويحاول إلا جهده ما يريد أن يبط في هذا المشهر كل أخوهم من الله عز وجل أن يتقع النار الله عنه وسيله فيش بحدا من الأمر هذا سهل لذلك تجد كثير من من المشاريع الخير واربطه الخير ثانه ما موجود انا قاعد بشكل شطاو ندري بناء ونشتغله وبدل ما نمشي نعطيهم لهم من, من الذي بيجعلك الذي بيوقف قال يدخلون ويسكنون هذا المنزل من الذي بيجعلك الطريق والمصلحه لا هذا افضل نديف لذلك هذه المداخل التي ينفخ بها والمصلحه التي تتبعها هذه أمور ينضغي أن تعرض على علماء ربانيين وليس في مسائل فق الوقف إلا من عنده بصيرة وعنده نور عنده وراء وعنده محافظة على هذه الأمور التي ينضغ المحافظة عليه ولذلك الوقف نصل على لأنه لا يملك أحد الوقف مال أخرجه الإنسان عن ملكية لله عز وجل ولذلك لو, لو أردنا بيع الوقف ما نستطيع أن نصحح بيع الوقف إلا إذا قضى به القاضي لأن البيع يشتقل إلى نيسية والوقف لا مالك له والقاضي له ولاية مستندة مبنية على الولاية العامة لوليا الأمر العام يجيء ما لا مالك له وخمئذ الله يجي له أفضل مفتناصر وقلته وروح بيع الوقف لا به لا بد من شكم قاضي وهذا كل تعظيم من الأمر الوقف لا يحشد أحد من الأوقاف خاصة إذا تعلقت بها مصارف لأنواع ونحنهم وعلى كل حال الأمر مثل ما ذكرنا أنه ينبغي التورع ما أنكم في مسائل الوقف وعدم التساوذية أكبر الشيال الثاني إذا كان الوقف لا يستفاد منه فرأى الناظر على الوقف ان يوجه رعينا ويستفيد أن أسهمنا الإجارة في وقف آخر سيتجوز إجارة الوقف مثل هذه الحالة. هذا لا يستفاد منه يعني هذا أمر مبهم يعني خطأ أن يأتي المفتي ويفتي في هذا النسوح حتى يقرأ ثق الوعفية ويعرف ما هو هذا الوقف والدعوة التي ادعاها الناظر إنه نسوحة تعطلها يأتي كناظر وقالك تعطلت نسوحة الوقف يأتي إلى عمارة مبنية من عشر سنوات ويرى فيها إيتام ودعاية مثل ساكني فيها في مجرد نايدة كهربة تعطلت عماية يقولك تعطل الوقف خلاص لأني ما اعتبر عنده الوقف إلا إذا كان جميل جيد وطيب هذا ما شاء الله هو الوقف لكن إذا حصل أي خمل تعطلت مصرحة الوقف وذلك لا يقبل هذه الأمور ما يقبل فيها الدعاوة المبهنة وغير واضحة بعدين تعطلت مصرحة الوقف عند العلماء إذا مثلا كان بنى بناية للمسجد وتعطلت مسجدين وأن كان أن تصلح مدرسة ثلثت إلى أكثر شيء قد تتأطل تأطلاً تاماً قد تتأطل تأطلاً يمكن صرف عين الوقف لما هو من جلسه لأنك لو بعت الوقف أو أجرته أخرجتهم عن أصل الوقفية لأن أصل الوقفية ليس فيها استثمار وإن مزيح حسنات وأجور سينبغي أن, أن تكون إلى الأقرب ومن هنا قالوا اختلف العلماء إذا أوقف على بدعة يعني على شيء خاطئ وما يجوز الوقف عليه بدعهم بدعهم منها سنة فأوقف عليها منهم من قال يبطل الوقف ومنهم من قال يصرف لطلبة العين الذين هذا اختاروا شيخ السام الدين وعددهم عنهم حقيقا لما يصرف لطلبة العين قالوا لأنهم فيما أوقفوا على, الذكر أو على أمور مثلا غير مشروعة أراد أن يستغل المكان لطاعة الله وذكر الله فبدل أن نحكم بالنقل والإبطان من الأصل وعندنا مدان للتصفيق نصحيح بالأقرب فهو إذا قلت تعطلت نصحة الوقت هل تعطلت تعطل كليا أو تعطلت على وجه يمكن صرفه إلى الأقرب وهذا كنت أحد أن أمده نحن من عادتنا مع طلاب العلم نفصل في بعض الزكاوة نريد منهج نريد أن نقع عدل طلاب اليوم سهل أن تسمع حلال حرام بيع الوقف يجوز ما يجوز هذا ليس هو المهم الأهم رسم المنهج ولذلك قد نفسه في بعض الأسئلة ونتوسع فيها والمقصود من هذا رسم المنهج حتى يكون طالب على عنادينة وبصيرة وهذا السؤال لا يجاب عنه في الإجمال لعدم وضوح السبب الموجب للحكم لتعطل مسلحة الوقف ولم يضيّن وجه هذا التعطل وهذا الإمكان لأنه المعاوضة والمناقلة في الوقف أو لا يمكن ذلك وكل هذا أصل في الشتوى في هذه المسألة لذلك ينبغي على السائل إذا أراد أن يصل عن هذا الوقف أن يهضر فكة الوقفية ينظر فيه إن شاء الله ويعرضه على أهل العلم أن يصعون القاضي وهذا هو الذي يوصي به ويحكم بالقاضي يقوم بتنفيذه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين